بسم الله الرحمن الرحيم سورة نزلنا ونزلنا وفرنا وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم فتلون الذين يظنون الزاني تجعد ولو سلم احد منهم متاثرا ولا تحكموا بينهم بالباطل فإنكم ثم ثم الذين ييوم الاخر وليشهد عليهم ما طائبه من المؤمنين الزالي لا ينفع إلا زالية أو مشركة والزالية لا ينفع إلا زالي أو مشرك وحظم ذلك على المؤمنين والذين يرضون المحرنات ثم لم يأتوا لأربعة جهدات ثم لن يحسوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جالة ولا تقبلونهم شمانة أبدا أولئك هم الفاسقون إن الذين سابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله رسول رحيم والذين يرمون أزواجهما لم يكن لهم شوداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهاداتهم بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن نعمة الله عليهم كان من الكاذبين ويضر أن العذاب أن تشهد أربع شهاداتهم بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن رضى الله عليها إن كان من الصادقين ولأن يقضوا الله عليكم ورحمته وأن الله ثواب حكيم إن الذين جاءوا بالغفة عصبة منكم لا تحفظوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل من منهم ما تسبب من الإثم والنبي سوالنا كبره منهم له عذاب لولا إن سمعتموا لذن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إصم مبين لولا جاءوا عليك أربعة شهداء فإن لم يأسوا بالشهداء فهناك عند الله يغب الكالبان ولولا قل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لبسكم فيما أقرتم فيه عذاب عظيم إذ تنفعونه بأرسلتكم وتقولون بأسوأكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه رينا وهو رعين ذا الله عظيم والعولى إن سمعتم قلتم ما يتعب لنا أن تكمد بهذا سبحانك هذا اعوذ بنسره ابدا انفس من الشرليل الله لكم الايات والله عليم حكيم ان النبيين يصدون عن الداهده بالذين امنوا لهم عذابليل لهم عذابليل في الدنيا والاخره والله نعلم أنتم لا تعلمون ولولا يصب الله عليكم ورحمته وأن الله رعوف رحيم يا أيها النبينا آمنون لا تتبعوا خضوات الشيطان ومن يتبع خضوات الشيطان فإنه يقمر بالبخشاء المنكر ولولا يصب الله عليكم ورحمته ما تكى منكم من أحد النبدا ولئن الله يذكي لمن يشاء والله سميع عليم وانا يعطي من الفضل لمن يشاء في كل من قبلهم ولا من في المسافرين والمهاجرين في سبيل الله وينعمون ويصفحون ألا تحبون أن يرقر الله لكم والله ركول رحيم إن الذين يرمون المقنات العقنات المؤمنات العلو بالدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألقنتهم وعيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ وَعَدْنَاكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَمَ يُؤْمِنُوا وَلَمْ يَتَّقُوا وَلَمْ يُنْفِقُوا وَلَمْ يَصْبِرُوا وَلَمْ يَتَّقُوا وَلَمْ يُنْفِقُوا وَلَمْ يَصْبِرُوا وَلَمْ يَتَّقُوا وَلَمْ يُنْفِقُوا وَلَمْ يَصْبِرُوا وَلَمْ يَتَّقُوا وَلَمْ يُنْفِقُوا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَلَا لا تنخلوا بيوتا غير بيوتهم حتى تستأنصوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تبترون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها فلا تدخلوها حتى يؤذن أكرم وإن في لكم ارجعوا فارسعوا هو أجالكم والله بما تعملون عن علي ليس عليكم جناح ان تصلوا حدود غير مكسونه غير الذين في امتاع لكم والله يعلم من تجاوز عن ذلك من المؤمنين يغضوا من مصالحه ويحفظوا حدودهم ذلك افضل إِنَّ الله عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَكُلُّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَصْوَاتِهِنَّ وَلَا يَظْهَرْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيُضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ إلا لبعونتهم أو آبائهم أو أبناء بعونتهم أو, أو أبناء بعونتهم أو إخوالهم أو بني إخوالهم أو بني أخواتهم أو, أو نسائهم أو ما منجت أيمانهم أو السابعين, السابعين غير أمي إرضة من الرجال أو يختفر الذين لم يمعروا على عورات النساء ولا يضربن بعجلهن لعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها جميع المؤمنون لعلكم تفلحون وإن في السماء ما لمن هم صالحين لنا يدعو ده قومنا يرهم اي يطلبوا اكلهم النار منهم صملا وما هو اسع على عليم وليستغيث الذي لا يجدون لكن حتى يعينهم الله للظهر والذين لا الكتاب ان ما من تايمنكم فَإِذَا جِئْنَا عَنْهُمُ الصُّفُوفَ خَيْرًا وَآتَيْنَاهُم مِّن مَّالٍ لَّذِي أَسَاقًا وَلَئِن فَتَحْنَا بَيْنَهُم مَّنَاهُ إِنَّ لَدَنَا لَخَزْنًا إِنَّ هَذِهِ نَحْنُ قَصَصْنَاهُ إِنَّ هَذِهِ حَصْنًا لَّذَةً وَعَرَبًا حَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَنْ يُفْرِهُنَّ بِاللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ, الله عَلَى وقل أنزنا يص آياتة مبنجة مأ من الذي خللَ ب قبلكم. ومثل من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة للزجاجة كأنها كوكب ضري كأنها كوكب ضري يوقب من شجرة مباركة يوقب من شجرة مباركة الزيتون لا شرط يسيم ولا غربي يكاد جيسها يبين ولا لم تنسى نور على نور يحذر الله لنوره لمن يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بلوتنا لله أنصرت على الكرة ياسم والكرة ياسم يسبح لنوفينا بالغدو والآصال يسبح لنوفينا بالغدو والآصال رجال رجال لا تلين تجارة ولا بيع عن ذكر الله عن ذكر الله وإقام يخافون يومهم سبقا تتقلب فيه القناب والأبصار يقافون يومين تتقلب فيه القناب والأبصار ليجزيه هو أهو أحسن ما علمه ويزيده من فضله والله يرجع من يشاء ضميل حساب والذين كبروا أعمالهم كسر من ذكيعة كسر من ذكيعة يحسب والضمان ماء حتى إذا الله عنده فوسى وحسابه والله سرير حسابه أوشى ظلمات في محل المجي يرشى من فوقه موج من فوقه موج من فوقه السحاب ظلمات مرضها فوق مرض إذا أخلق يده زميك ليراها ومن لم يجعل له نورا فباله من ألم تر أن الله يسبق لولا في السماء والأرض والطير صعفات والطير صعفات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما نفعلون ولله منف السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يجي ثم يؤلف ثم يعلق بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فدرى الهدق يخرج من غلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصير به من يشاء ويصير به عن من يشاء يكاد سنا برقه الَّذِينَ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ عَدَدَهُمْ إِنَّ كَلَامَ رَبِّكَ عَلَى الْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آية في المبينات والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا ثم يتغلنا فريقا منهم من بعد ذلك وما أولئك بالنؤمنين وإذا دعونا الله ورسوله ليحكم بينهم إلى فريقهم من معلمون وإنه قولنا وقول حصلوا الى اله العليل اهل القلوب المعذب انا بشهد ارصابوا ان يخافوا من ان يعصوا الله عليهم ورسوله بل عاشوا من الموت ما كان قبل الليل الى ليله الى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم يكون سلاما Wa e ka vol nullio pleron, Onea i o per وَيَخْشَى اللَّهُ أَن يُشْرِكَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ وَيَخْشَوْنَ النَّاسَ جَهْزَعَ الْمَالِ مَا إِلَّا مَرَضَهُمْ يَخْرُجُونَ وَالَّذِينَ يَكْسِبُونَ عَنْ مَأْرُوفَةٍ إِنَّ اللَّهَ كَانَ حَفِيًّا بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ رَبِّ أَعِظْنِي وَأَكْرِمْنِي وَسَعٍ شَأْنُ مَنْ ان منكم او وما على المرسلين الا البلاغ المبين وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات ليسخلفنهم انهم لا يسخلفنهم في ارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا دينهم الذي سمانهم ولن يبدن لهم من دان خوفهم أملا يعبدون لما يشركون بشيئا ومن سفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وعقيموا الصلاة وآثوا الزكاة وعقيموا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبوا من الذين كفروا مجدين في الأرض ومآه من نار والله لا يرسل ما خير يا ايها الذين امنوا لا الذين ملكت سيناء والذين لم يذنوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر رحيم فمعون كيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عرات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناحهم بعدهم فالله أكون عليكم دابكم على بعض داب فذلك يدير الله منكم الآيات وَإِذَا غَلَبَ عَلَيْكَ الْغَيْرَةُ فَلَا تَقُلْ لَهُنَّ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُنَّ وَقُلْ لَهُنَّ قَوْلًا كَرِيمًا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَالْقَوَاعِدُ مِنَ فليس عليهم جناكم أن يضعن كيابه المغير ومزد الرجاف بذينه وأن يستعففن خيرهم والله صميع عليم ليس على الأمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المهيض حرج ولا على أنفسكم من تأخلوا من بيوتكم أو بيوت آمائكم أو بيوت اعوذ بالله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في اعمالكم و يوسوس امامكم و يوسوس عن نوجكم اعوذ بالله من شر الوسواس الخناس او ما من مفاتحا او ما من السوء مفاتحا او, أو, أو, أو, أو, أو, أو ليس عليكم جناح ان تسروا جميعا او استترا فاذا دخلتم قلوا تسلموا ان بوجهكم تحيه من من الله وبركاته طيبه كذلك يبين لنا الايه في علمك العقولات انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله والا كانوا له على امر جامع لم يضلوا لم يضلوا عسى يستدل اي الذي لا الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغذر لهم الله إن الله رسول رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم دعما بعض قد يعلم الله من بل يحذر الذين يخالفون عن أمله أن تصيبهم بثنة أو يصيبهم عذاب أمير ألا إن لله ما بالسماوات والأرض قد يعمل ما أنوتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبرهم مما عملوا والله بكل شيء عليم